تننم حواطام مثويا مقطط تننم حواطام مثويا مقطط يا فرح الفلاحين يا فرح الفلاحين ليل يا ابو العطر وياسين ديو يا شط والله بقلنا طين يا خير يا الفلاحين افتح له مياه تجري في الارض مزغرفه افتح تجري في الارض يا تصبح خطبه ناخد الرمشه الخير ما بقاش نغردنا الخاين الشجاني يا فرح الفلاحين يا فرح الفلاحين حصلنا هجيزينه لنتقل للغطا ونفص جفط وقت انه لن تجل الغطا وانفض القفاطين وانفض القفاطين ونجوز بني يطلب للصدقه والخطا اهدى اهدى امين الخير ما بقاش لغيرنا الخير للشجعان يا طرح الفلاحين والله ابو العاص ربك منه العطا والله ابو العاص ربك منه العطا لن ابن ابويا وبلدنا مزستر الخير ما بقاش لغنا الخير الشيق باب الفلاحين دونمار مش قاویت تعرفیون افرام تصغر الاحجار مش جنی جنی في المكان دوار جنی في المكان دوار مزجون في الدرس مهما يقول. جنی جنی في المكان دوار. اتنفت لها بو جرار يشرب من جا حمد نور جني جني في المكان دوار يخلي ظلم نار واصرفنا دهب وعمار والصحراء عدو النور ومدام حقنا مضمون نشان انش آنش آویت آبی هون، آنش آویت آبی توي ينخطط <ممم> يا فرح الفلاحين <مم> يا فرح الفلاحين <مم> شبط الخير ما بقاش لغيرنا الخير <مم> يا فرح الفلاحين <مم> يا فرح الفلاحين وين فص القاطي وين فضي القاطي ما طوله لن تأجل الغطا وانفض القفاطين وانفض الغماتين ونجود بني يذهب للصنجه وخفه إذا قد عقول امين